وعجبوا ان جاءهم من منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحده ان هذا لا شيء عجاب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 أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيدِ الْوَهَّابِ أَمْلَكُهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ يُذُمُّ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عقاب وَمَا يَنبُو هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن ما سخم الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 واهدنا إلى سواء السراط إن هذا أخي له تسع وتسعون معجة ولي معجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجْتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَدِ غَرِيبٍ عَبُدُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُخْرًا وَحُسْنُ مآب يا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ لا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار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 وَوَهَبْنَا لَهُ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِضُوا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَابِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حتى تَتَوَارَتْ فِي الْحِجَابِ رَدُّوها عَلَيَّ فَطافَقَ مَذْحَا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقْدِ فَتَنَ نَا سُلَيْمَانُ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَمَّا قال رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواط وآخرين مقرنين في الأصفاب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَىٰ وَحُسْنُ مآبٍ وَذُكِّرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ هذا هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وشراب.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 إنِهُ أَواب وَكُر العبَابَنَا إِذَ راهِيمَ وَإِسحاقَ وَيَعقُوبَ أُلأَْج وَالْأَدَ صاب إِ أَخْلَ صْناهُ بِخَالِصَاتِذِكِرَ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا بِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ ما في عدن مفتحت لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعنبهم قاصرات الطرف اثراب هذا ما تعدون اليوم الحساب إن هذا برزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 119. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 110. إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد 116. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 117. قل هو نبأ عظيم 118. أنتم عنه معرضون 119. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ إِوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا مُذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ وَلَا فَانِكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يوم الوقت قال فبعزتك لا قوم منهم اجمعين قال فبعزتك لا قوم منهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول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 ما نبأه بعد حين